يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجاهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولادهم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 ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا أن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 فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُ بَينَغمَا بالِالعَدل وَأَقصطُ إِ الله يُحِبُّمُقنسِطين إِ مَ المُؤمِنونَ إِخْوَةُم فَأَصِْحُ بَيْنَ أَخَوَيكُمْ وَاتَّقُ اللهَّ لَعَكُْ تُرحَمُون.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 ذَكَر وَأُثَ وَجَعَنَّكُمْ شُررُوبَ وَقَبَ إلَ لتَعََفُ إِ أَكرَمَكُمْ إدَ اللهَّ أَتْقكُمْ إِ اللهَّه عَليمُ خَبير قَالَةِ الْأَعرَابُ آمنا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 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ